وَمَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ إِنَّ لِأَهْلِ that event يَخُرُّ بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتِمَ تَعُفُّ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا وَإِنَّ اللَّهِ